عنا مثل آخر وهو عنا جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الاوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن قبائل كثيرة قد أتلمنا ونخاف إذا جئنا إلى المدينة بأهلنا كلهم نضيق عليكم الارزاق ونوستخ المدينة يذب إحنا قبائل كثيرة المدينة ما تستسع لا ما هي تستسع ولا عرضها تستسع لنا نريد أن تبعث منا جماعة الكثيرة من العلماء من القراء. في القراء في ذاك الزمان ما هم القرى في الزمان، ما يقرأ على ميت يقل الخبل أبدا ولا يسحر أبدا ولا واحد منهم ما يعرف معنى القرآن والفقه والحديث القراء هو أفضل في ذاك الزمان اللي يقرا القران كما قال عبد الرحمن ما كنا نتجاوز عشر ايات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها صحابي ما كانوا يتعلموا تعلم هذا الزمان يتعلموا القران حتى يقلوا بخبزه حقيره او فريسه قليله لا كانوا يتعلموا عشر ايات ويوقفوا حتى يعرفوا معناها وكيف يعملوا بها عاده اربعه يكون علماء يكون علماء بالقران واخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء وتبقى منفعهني وارفعني بالقران العظيم وبما في من وذكر الذكر الحكيم اللهم علمني منهما ما جهلت وذكرني لوته انا على طرف النهار وقلت لك يا رب اللهم انفعني وارفعني قال عمر رضي الله عنه ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين هذا القرآن اللي هو تعلمه لله تعالى. الله يرفع عدنه. ويغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستغني بقى بالقرآن بقى فلا اغناه الله. الله. يوجد الان واحد رجل كاب. كاب في لالي. موجود في بلد, بلد, بلد من البلدان المغرب. فهو مني مره اقول بانه لا يذل اكل بالقرآن ابدا. وهو راح الاخنفراء وهناك يعني بيع القرآن كثير وشايع وجمع فلوس لكن ما أكل منها شيء وبعدين جه وزعوا الله تعالى في خلفه وتصدق بها لأنه هو بنا بيت وعنده دكان تجارة واسعة الموجود لابقتنع هذا تصديق من الله تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يستغني بالقرآن فلا أغنه الله اللي القرآن في جوفه يكون فقير الله ليس لا يمكن شي واحد يكون في القرآن يكون فقير لكن كيف يعمل ما يقره للناس لله إذا بغوا يسمعوا يسمعهم لله يحبي ليلة في اخر الليل يقوم ويصلي ركعتين اربع ركعات تاع يقرا كل ركعه ما يستر من القرآن ويدعي الله تعالى يفتح على هذا الموقف ويدخلها العمل واللي جه اول ياخذه ما يشرب لا ترط على بضر انه فام القرآن وعظمه الله عليه عظمه اما اذا بيدور على علمية ما تيموت الحين يبشر بالفقر والهوان والذل كلنا القراء بعد معهم النبي بعد كل اللي هما بتعول هم كاذبون ومخادعون. بعد نعم سبعين وكلهم حلو فراد. لما وصلوا الى بلدهم قتلوا تسعة وستين. وتركوا واحد في جارة القبر فجاء وخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غدروا وقتلوا القراء ونبقى بقي واحد فحزين عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام حزم عظيم وقنتهم في كل صلاة حين يرفع رسالة من ركوعة ركاعة الأخيرة فقل اللهم لعن رعلا قبيلة وذكوان قبيلة وعصية قبيلة عصاة الله ورسوله اللهم أنجروا الصعافين المؤمنين وبقيت شهر كاملا في الصلاوات الخمس في الصبح والظهر والعطر المغرب والعيشن يقنص عليهم ويدعوا عليهم الله والعلم فأنزع الله تعالى عليهم ليس لك من الأمر الشيء هو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظنوا لا تقنص عليهم دعهم يا الله تعالى اللي بغى يتوب عليه يتوب عليهم اللي بغى يعدبهم وتركنا بنقاب القنص معه ويترجع له أبدا حتى توفى الله ولذك انا اقول لقنص غير مشروع، ولا في صلاة من الصلاوات الخمس وعن ابي صرخه الاسدعي قال قلت يا ابي يا ابي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفه اكثر من خمسين فكانوا قرصا في الفجر قال ايبوني يا محدث ففي رواه البدعه قال ايبوني يا محدث ففي رواه البدعه قال ايبوني يا محدث ففي رواه البدعه الصحيح ان القرص كان و كل و... و... و... و... تخ وطاقه تخ... النبي هو <تصفيق> لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بان اولئك الكفار كاذبون في ادعاءهم الاسلام وانهم سيقتلون احابه كيف يبعثون معه النبي لا علم الغيب يعلم ما علمه الله وضيوف كثير علمها الله وضيوف كثير ما علمها الله تعالى كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قال تعالى ولا اقول ولا علم الغيب ولا اقول لكم اني ملك امر الله تعالى يقول بانني ما علم الغيب اي كل غيب ولا اقول لكم من اتبع لما يحكم